ضع قلبك في كل مكان وتخيل أثار الإحسان أن تأتي بعطاء يديك كي تصنع فرحة إنسان أن تنقذ أملا من ياس أن تمشي في عون الناس ما أجمل هذا الإحساس